ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا أن